قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قَدْ خَلَقَ اللَّهُ اللَّيْلَ